الحبيبصل الله عليه و و صحب علم البشرية قمور لم يعرفها الناس قبل ذلك علمنا صل الله عليه و عليه وسلم أن المريض أن المريض لها أجر عظيم جدا وفع مستى الفهمم من أننا نقوموم بعمل بشر إنساني فيه جب خاطر إلى أمر أكبر أننا نتعمل مع الله سبحان وتعالى مباشرة.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 من آداب عيادة المريض مؤانسة المريض ومؤانسته تكون بأشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه نقول للمريض ان شاء الله عمرك طويل الله يطول عمرك بالدامك العافية هذا يطيب نفس المريض وهذا ذكر فيه الباحثون اليوم أنه من أكبر أسباب العافية بعث التفاؤل في نفس المريض لأن هذا سبب من أسباب العافية والتداوي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عاد مريضا دعا له وربما صلى الله عليه وسلم وضع يده في مكان المرض فيدعو ببعض الدعوات منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم لما مرض أذهب الباس رب الناس إشفي أنت الشافي لا شفا الا شفاك شفا الله لا يغادر سقما في روايه سقما ولا الما ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من عاد مريضا لم يحضر اجله يعني ما ليس في مرضه هذا اجل موته فدعا له بهذا الدعاء اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك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 من رسول الله لكل فرق أفراد الأمة كل يوم تذكر أن الرسول يسألك هل عدت اليوم مريضا لو تخيلت هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيقوي لك هذا الاتباع والارتباط بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام فتنجلي لنا من معاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وزاقن الله تعالى هذا الاتباع والمحبه